فهل أنتم منتهون نزلت هذه الآية يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة أبو طلحة هو زوج أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن أبي طلحة وعن أمه يقول أنس فكانوا كانوا فكانوا في البيت يشربون الخمر وكنت أسقيهم يقول فبينما هم على ذلك إذ أقبل رجل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أشهد أن الخمر قد حرمت وتلا عليهم الآيات يقول أنف والله إن بعضهم إن شربته في يده والله ما رفعها إلى فيه لما قرأ عليهم قوله تعالى فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا ربنا انتهينا قال ثم سكبوها حتى خرجت إلى الطريق وإذا بها تجري في الأزقة بعدما كانت معظمة في نفوسهم وكانت مكرمة في قلوبهم لما كانت حلالا أصبحت مهانة تحت أقدامهم لما صارت حراما يقول وأصابوا من عطري أم سليم ثم ذهبوا إلى الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرأ كثيرا فهل أنتم منتهون ومع ذلك نرى علدا من الناس اليوم مع الأسف يعاقرون هذه الخمر ويفتحون الشر على أنفسهم وفي حياتهم ربما وقعوا في الفواحش ربما وقعوا في القتل ربما أضروا بأنفسهم وأضروا بغيرهم 34% من أسباب الحوادث في فرنسا حسب الأحصائيات الرسمية هي بسبب الخمر ويقولون أيضا في فرنسا واحد من كل ثلاث وفايات لحوادث الطرق هو بسبب الخمر 200 ألف إنسان في بريطانيا يموتون سنويا بسبب الخمر إما بسبب كثرة شربه أو بسبب القتل بعد شربه والسكر بسببه أو بسبب أحيانا الانتحار أو بسبب قيادة السيارة وأن يصلم أحدا او أن هو نفسه يقع له حادث ويموت أو أن يسكر وهو في فندق مثلا ثم لا يعتل ما يفعل فيلقي نفسه من أعلى شرفة في الفندق ربما كان في الدور العاشر والثاني عشر وما هو أعلى من ذلك وترك الخمرة لا تشربها كيف يسعى في جنون من عقل كانوا في الجاهلية عدد منهم لا يشربون الخمر يعبد الصنم ويذبح للصنم ويعد بنته في التراب لكن الخمر ما يشربها فيقول له عجبا ما أن تعبد أصنم وتضع بنتك في التراب وتزني لماذا لا تشرب الخمر هل تدرون ما هو السبب السبب سنذكره لكم بعد هذا الفاصل سيدنا الله فعال تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع أيها الأحبة الكرام جاء الله تعالى بهذا الدين لأجل إصلاح البشر حماية الله تعالى لجسدك وروحك من الأذى هي حماية لمصلحتك أنت قبل أن تكون حماية لمصلحة غيرك اللي يا شباب بالمناسبة فيك وصول الشريعة يجد أن كثيرا من النصوص الشرعية جاءت لأجل حماية الإنسان في جسده لذلك حرم الله تعالى الانتحار وقال جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم ليش ولا تقتلوا أنفسكم ليش يا ربي إن الله كان بكم رحمة حيما من رحمة الله تعالى بك أنه حرم عليك أنك تقتل نفسك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه خالدا مخلدا في النار حديث صاحب مسلم من قتل من تحت سما ليقتل نفسه فسمه في يده يعني محرم للنسان يقتل نفسه بأي وسيلة الوسائل ليس حتى يحال بينه بين أن يعني أن يضر نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ضرر ولا ضرر حتى الأمور التي حرمها الله تعالى حرمها لمصلحة الإنسان يعني مثلا حرم الله تعالى أن يشرب الإنسان الخمر حرم أن يأكل الخنزير حرم أوجب على الإنسان او أو من السنة له إذا أراد أن يشرب الماء أن يشربوها جالس لا يشربوها واقف مثلا إلى جئت إلى أمور أخرى مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات في بيت ليس له جدار فوقع فقد بريئت منه الدمة بمعنى أنك ما يجوز أنك تأتي إلى سطح منزل وتبيت نائما دون أن يكون لهذا السطح جدار يحول أحسن سور يحول ما بينك وبين الضرر لو الإنسان ربما تقلب قلنا ربما مشى وهو نائم أو حماية, حماية له انظر كيف الشريعة يضبطك بضوابط حلال وحرام لمصلحتك أنت حتى الإنسان إذا ما حافظ على نفسه باندفاع من نفسه يحافظ على نفسه بناء على أن الشريعة أمرته بذلك ومن ذلك تحريم الشريعة للخمر فرأي جماعة الإنسان لما خلقه الله تعالى ليس بينه بين الله تعالى عداوة وندية لدرجة أن الله تعالى يقول أنا سأضيق عليك أيها الإنسان أنا سأقف ضد سعادتك انا سأقف ضد متعتك أيها الإنسان لا لو كان الله تعالى يقصد التضييق علينا في الاستمتاع بالحياة لحرم علينا شرب الماء البارد صحيح. حرم علينا عصر الفواكه كم يقول حرام تعصر البرتقال حرام تعصر الكفاح حرام تعصر الموت يعني كما قال جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا من. ويقول كلوا من طيبات ما كسبتم كلوا من طيبات ما رزقناكم كلش حلال إلا الأمور معينة هي التي حرمت ومن ذلك تحريم الخمر. الخمر كيف يسعى في جنون من عقل كانوا في الجاهلية بعضهم يعبدوا الأصنام يأذوا البنات يسرق يقتل يقع في الزنا إلا الخمر ما يشربها هذا سؤل وفي الجاهلية مشركين سؤل قيل له لماذا لا تشرب الخمر لا تفعل كل شيء ما بقل الخمر لماذا لا تشربها قال إني رأيت الرجل إذا شرب الخمر اتهم أمه وواقع أخته اتهم أمه يعني فهو في الحقيقة يتهم نفسه الآن أنا أنا فه... وواقع أخته يعني جاء واغتصب أخته يقول فكيف أنا أنزل إلى هذا المستوى لذلك ذكر في الجاهليه أقوام كانوا لا يشربون الخمر تعززا وترفعا عنها ثم نأتي اليوم إلى بعض أحبتنا وإخواننا من المسلمين ويعلم بالنصوص الشرعية الواردة في ذلك يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة قيل وما طينة الخبال يا رسول الله قال عصارة أهل النار يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام من مات مد من خمر لقي الله كعابد وثن ومع ذلك مع الأسف تجد أنه يتساهل ويدخل إلى مكان شرب الخمر الى البارات الى المراقب الى غيرها وربما تعاطاها دون ان يكون عنده نوع من زجر النفس عند ارتي فصار الواحد ضيق عليه الوقت الذي يشرب فيه الخمر بعد العشاء ما بعد, بعد, بعد الفجر طبعا هو بعد الفجر ما يقدر يشرب لانه <تصفيق> بعد الفجر <يرع تصفيق> الى عمله وشغله يرعى غنم اللي في مزرعه <تصفيق> <تصفيق> اللي... وقت يشرب بعد الظهر ما اقدر لاني لا استطيع ان اوفيق قبل العصر صحيح <تصفيق> اشرب بعد العصر برضو ما اقدر لازم اوفيق قبل المغرب بين المغرب العيشة وقت قصير ما في وقت أشرب خور بعد العيشة خلاص انا تعبان طول اليوم بنام. بأنام فأستطيع أني أشرب فأصبح بدل وهذا يا جماعة ترى حكمة في تتويب الناس منها بحيث أنه الله تعالى ما قال لك لا لك لكن اندبر نفسك صيد ربي ما في وقت لي فأصبح بدل ما يشرب في الأسبوع عشر مرات أصبح في الأسبوع ما عنده إلا مرة ولا مرة سيئة <تصفيق> <تصفيق> ويكيند ما عندهم ويكيند ما عندهم عطلة راهية في الأسبوع لما بدأت النفوس الآن تبتعد عنه أنزل الله تعالى التحريم يا أيها الذين آمنوا ها يا ربي فماذا تأمرنا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزنام ريجسون من, من لاحظ عشرة أشياء قال ريجسون والنجس ما يجوز انك تتعاطى من عمل الشيطان والشيء من عمل الشيطان معناه ما يجوز لك انك تقربه فاجتنيبوه ابتعدوا عنه امر صريح لعلكم تفلحون يعني اذا ما اذا ما تركتموه لن تفلحوه ثم قال انما يريد الشيطان اوه معناه انه من الشيطان على سبب خامت ايضا ايوك عبينكم العداوته اي شيء يوقع العداوة حرام والبغضاء اي شيء يوقع البغضاء حرام الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله اي شيء يصد عن ذكر الله حرام وعن الصلاة اي شيء يصد عن الصلاة حرام ثم قال فهل انتم منتهون بعد هاتسعة اشياء هل انتم منتهون الصحابة يا جماعة سمعوا ذلك صرخوا قالوا انتهينا ربنا انتهينا انتهينا ربنا انتهينا واصبح الصحابة يأتي لنا بعض الصلاة والسلام وهو قد كان مدمن للخمر وقتا طويلا لكن اول ما جاء النص الشرعي بالتحريم خلاص كانت ثمينة لما كانت حلالا فلما أهينت بالحرام صارت تحت أقدامنا <تصفيق> ذلك يقول أنا نخوض تخوض أقدامنا في الخمر اللي شريناها بأموالنا الخمر حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها تحذيرا عظيما بل قطع الباب على كل من أراد أن يشرب وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر ثم قال وشاربها ليشربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل زمنها رواه الإمام أحمد يعني حتى لو واحد فرضا سأقتكسي وهذا مرة سألني واحد من الشباب مرة في, في أوروبا قال يا شيخ أنا سأقتكسي وإذا جاء الزبون خارج مثلا من البقالة الكبيرة معه عتش يعني معه أغراض اشتراها من الأدب عندنا أن يركب الزبون وأنسبت الشنطة الخلفية وتركب الأغراض يقول فأخيانا أحمل كرتون فإذا هو خمر هل يجب أن أحملها وأضعها في السيارة وأذ... وأسوق السيارة به أم لا هذه الأسألة تحتاج إلى تفصيل تفصيلها لكم ولكم أيضا أيها الأحبة بعد هذا فاصل القصير لإذن الله تعالى تحجد مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون يا إن إن نشرت بعض المجلات الرسمية في بريطانيا أن الخسائر المترتبة في عام واحد على شرب الخمور في بريطانيا تجاوزت 640 مليون فاوند جنيه سترليني 640 مليون جنيه سترليني خسائر تعاطي الخمور إما خسائر متعلقة حواج السيارات خسائر متعلقة بالعلاج خسائر متعلقة بالمضاربات بين الناس وغير ذلك خسائر متنوعة كذلك 99 مليون باوند كلها فقط لعلاج مرض الخمور مشاكل في الكلى مشاكل في الكبد مشاكل أصابتهم بسبب أنواع من الإعاقة وغير ذلك كلها بسبب تعاطيهم للخمور ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سماها أم الخبائف يعلم عليه الصلاة والسلام أن الإنسان ربما إذا شرب الخمر ربما جره ذلك إلى ما بعد العجيب يا جماعة قبل نسمى ما عندكم الخمر محرم في جميع الشرائع سأسوق لكم نصوصا الآن من التوراه والإنجيل على تحريمها لاحظ في جميع الشرائع في التوراه مثلا يقول ليس للملوك أن يشربوا خمرا ولا للعظماء المسكر لألا يشربوا وينسوا كما في الأمثال 31-54 في التوراه أيضا يقول لمن الويل لمن الشقاوة لمن المخاصمات لمن الكرب لمن الجروح بلا شبك لمن ازمهرار العينين للذين يذبنون الخمر كما في امثال 23-23 في الانجيل يقول لا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح 5 -18. في الانجيل ايضا يقول لا زنات ولا عبدس اوسان ولا فاسقون ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون يلتون ملكوت الله هذا ايضا في 6-19 يا اخي لما تعلم أنه قد أجمعت الشرائع كلها على تحريم الخمر تعلم أنها فعلا شرب الإنسان لها سيؤدي به إلى أنواع كبيره من المضار نحن نعرف أن الخمر في مثلا ثلاث مراحل أحيانا يكون الشخص عنده مثلا أكثر من معصي مثلا مدخن ومثلا لا يصلي مثلا فهل نقوم مثلا تدرج في الدعوة مثلا نبدأ بنصح بالصلاة قبل نصح لتأثيرك الدخان مثلا هل نستفيد من التدرج في تحريم الخمر التدرج في الدعوة بشكل عام أحسن هو طبعا إذا كان الإنسان متعلقا بشيء معين يقولون إن, إن, إن, إن الحكيمة إذا بدى إن الحكيمة إذا بدى له من جسمه مرضان مختلفان داوة أخطرة الإنسان إذا كان عنده مشكلتين كبار يبدأ بالأسفر ثم اللي بدأها مثل لو إنسان فرضى متعاطي مخدرة صار للسنوات لم نستطع أن نمنعه منها مرة واحدة في المستشفيات يتدرجون به أه. عادة انسان فرضا مدمن للخمر واقع في فواحش وعقل ورده ما سأتي أحيانا تنصح عن الثلاث كلها مع بعض لا تبدأ تتدرج معه شيء, شيء حتى يعني يسر الله أن يستمع إليك بعضهم يشرب يشرب شراب يكون يقول فيه نسبة بسيطة جدا من الكهور ما تأثر هذا ما تأثر فيه ولا, ولا تلقى نعطيه يقول عادي يشرب عادي. برضو ما يجوز النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أذكر كثيره فقليله حراب ويقول ما أسكر الفرق منه الفرق يعني الإناء الكبير م. منه فملء الكفين أو قال ملء الكبش منه حرام ما يجوز وترى إذا تساهل الإنسان بذلك إذا قال والله يا أخي في بيرة فيها نسبة 5% كحول كحول مسكر يعني أشرب والله ما يأثر يا أخي فيني غدا سيبدأ هنا فيشتري الوسكي ويخلطه مع عصير ولا مع يعني نوع من نواع المشروبات المرتبات هذه ويقول أنا خلطت كده خمسة ملي مع مئة ملي ويبدأ الإنسان يتدرج به الشيطان والله سعى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان خطوة وخطوة حتى ربما جره إلى ما هو أعظم هل يطبخونه عليك. مع ستيك يا شيف برة يطبق قليلة أحسن. أيضا أحيانا يطبخ مع أنواع من اللحم يطبخونها بالخمر وهذا بلا شك يا جماعة أنه كله محرم وكما ذكرت التوراة والإنجيل والقرآن كلها جاءت في تحريم النبي عليه الصلاة والسلام يقول الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر من شربها وقع على أمه او خالته وعمتها رواه الصبر عنه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عقوبة شارب الخمر في الدنيا فقال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة حرم. لذلك الآخرة فيها فيها خمر لكن الله تعالى يقول لا غول فيها ولا هم عنها ينزفون يعني ليس فيها أحسن تختلت خمر الآخرة عن خمر الدنيا لذلك إلى اليوم يعني لا يجوز الإنسان وهو المفتبهي الآن لجميعنا لا يجوز له أن يحمل الخمر لذلك حتى هذا ساءة التكسي اللي يروحه يحمل الخمر شرعاً ما يجوز أن يحمل الخمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله الخمرة وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليك يعني لو واحد جالس في البيت وقال للخادم عنده اذهب إلى البقاله له ولا اذهب إلى الفندق الفلاني كذا وأحضر لي خمراً فذهب إلى ذلك المكان ليحضر له الخمر هذا الذي أرسله ملعون والذاء راح يشتري ملعون والذاء اشترى منه ملعون فعلى الله عليه وسلم قال الله بائعها ولعن الله شاريها ولعن الله حاملها ولو كافر حتى لو كان حمله لا كافر لا يجوز شرعا له ذلك والله جل وعلي يقول ولا تعاون على الاسم والأدوان ثم يا أخي كون الإنسان يذهب عقله مع مع منة الله تعالى عليه بالعقل أنا مرة في أحد الفنادق في إحدى الدول كان عندي لقاء في أحد القنوات الفضائية فرجعت للفندق في 11 مصف الليل أو 12 أنتظر عند الأصنصير عند المصعد حتى أفعد أول ما فتح المصعد إلا الشاب في عمر الزهور مثل عمر 22-23 سنة ولابس جنب أزرق ولابس أيضاً فياب وإذا يعني بين فخيديه بول فالشاب سكران في الدور مدري كم العاشر مدري كم مثل المجنون ونزل ايه والله مثل المجنون تبول على نفسه وخرج كده من المفعد والعجيب انه يعني رآني وعرفني قال انت الشيخ اللي يطلع في التلفزيون وسلم عليه حقيقة يا أخي أنا تألمت تألمت فعلا لهذا الحال وأحببت له الخير فكيف يا أخي لو صورك انسان الآن وأنت ببولك على هذا الحال هل ترضى أن يراك أحد لا. على هذه اتفضل يا فاطمه في عطورات من عطورات اللي دائما من ماركات عالميه في كوفيه نفسه من الكحول زيت بتركيز ام هل لما استخدمها كمستخدمه أن ان المطب وصلت تربيع يوم احسن اما في العطورات فهذا ليس كحولا ليس كحولا مسكرا الكحول انواع تدري ان كحول ايثيري والميثيلي انواع فالكحول الذي في العطورات ليس كحولا مسكرا واستعمال الانسان له كعطر ايي هذا جاد جيد به بس هم يضعون ايضا لحفظ احيانا مادة التركيز حتى يبقى يبقى حتى يكون في نوع من النفاثيه يعني حتى يطلع العطر فهو ما فيه بس لكن يحضرون السام لن يشرب بس بعض المطاعم برا اعطني سؤالك بعدين اعطني المقطع اللي انت جبته لي اليوم بعض المطاعم برا يصير فيهم المطعم موجود ويصير في بار صغير يقدمون مشروبات غازيه بيبسي الى اخره وايضا مشروبات كحولي خمور فهل يجلس الشخص أن يجلس ويشرب مثلا مائدة ويشرب شيء؟ أي يأخذ المائدة ويأخذ العصير ويذهب إلى طاولة أخرى لكن لا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر نبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء من مسلم جلس على مائدة يدار فيها الخمر لكن لو واحد جالس هناك في طرف المائدة يشرب خمر وأنتم لستم لس تابع أنتم كده يعني مع بعض هذا ما فيه بأس للنسان طيب أيها الأحبة نحن في آخر كل حلقة عندنا مقطع من مقاطع التي تنتشر بين الناس امم كل واحد الشباب يجيب لناياه يعني مشاهده ولو عليه ان خطار وان صوابا اليوم لازم جابنا المقطع ز الله خير فنخرج الى هذا المقطع ثم نعود اليكم باذن الله تحديد مكانك يا اخي ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون اقول سبحان الله ولا احبه اذا كان هذا فعل يعني النحل التي قال الله تعالى لها ثم كلي من كل الثمرات فسلك سبل ربك ذلنا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس هذا هؤلاء النحل لم يرضوا لهذه النحلة لما ارتشفت من هذا الخمر لم يرضوا لها أن, يعني أن تخرج ما وصفه الله تعالى قال فيه شفاء للناس الآن فيه مرض للناس فاجتمعوا إليها عليها وأقاموا عليها الحد اللي عند النحل يعني وقتلوها وهذا بلا شك حقيقة أن يدلك على أن الله تعالى جعل في سطر الحيوانات أشياء يعني ربما تتمنى أحيانا أنها موجودة عند الإنسان يعني هؤلاء النحل ينكرون عليها شربها الخمر بينما يجتمع مجموعة من الناس ويتعاطون الخمر ولا ينكر بعضهم على بعضهم قبل أن أختم في مسألة مهمة تتعلق بالخمر من الحميري رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله جاء من اليمن قال يا رسول الله إن في أرض باردة نعارج فيها عملا شديدا وإن نتخذ شرابا من الشعير نشربه يقوينا على العمل يدفئنا ويقوينا على العمل فقال يا رسول الله يجوز فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أمسكرون هو أمسكرون هو قال نعم قال لا تشربوا قال يا رسول الله إن الناس غير ساركيه لو قل للناس لا تشربوه أن يطيعوني قال إن لم يتركوا فقاتلوهم قول aber aber ذلك اللي يقول لك انا والله يا اخي برد شديد واشرب خمر حتى تدفى انا يا اخي عندي ما ادري ايش قلت لي خمر حتى ندفى انا ما اترك عينك الذي تعطيني يقول ان هذا وليس الدواء الخمر تدفى باي طريقه أخرى اما التساهل مثل هذا بحث عن عذر لا يجوز عطنا نختم بسؤالك ما في احد الصحابه اللي يجوا بي بترون رجله فقال او الدواء بخوف انه يشرب لا يغيب عقله هذه ذكرت ناصرة عن عروة ابن زبيض قالوا انه كان فيه الاكلة في رجله مثل غير غريب يقطعوها فقالوا له يعني نعطيك شيء يغيب عقلك الخمر قال الله ما شرفتها صحيحا اذا اشربها مريضا لا والله ما اشرب الخمر فارادوا انهم يغيبوا عقله حتى يعني ما كان عندهم بنج حتى يعني يتحمل القطع فلا يعني تحمل قطعوها فاغمي عليه لذلك لا يجوز مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها داء وليس الدواء لا يجوز شربها لا لا ما يجوز يعطونها بند ولا يشرب خطر إذا كان مثلا في حرب مثلا ما في أي شيء إذا صار في حرب ولا في أي شيء وحتاج يقطع في شيء سبتي في المدخل <تصفيق> أما قاعد أدور لي مخارج هذا ما نفصل عمنا أيها الأحبة الكرام هذا ما يتعلق بهذه الآفة بمفتاح الشر نصل الله تعالى السلامة والعافية بارك الله فيكم إلى اللقاء الآخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسافرون مسافرون على هدى ناسانرون مستمسكون بذيننا في قبل ربي ظاهرون تغيلنا قرآننا فيه الهدى يا مهما يقول الجاهرون تسافرون تسافرون على هدانا تابرون نستمسكون بديننا لفضل ربي ظاهرون نبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون إن الحياة للك لكل والكل فيها عابرون ولا هدانا سافرون يستمحكون بذيننا بفضل ربه يظاهرون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون تحجز مكانك يا أحي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون, إن الجميع مسافرون